یا من حیله عین ناگهبی می نکره کابیک می ما به نکوه بیان عهد مویل جبیچنی يا من نازل ناگ بيامي نكراب ابيتني ما بي اذكو بياني يا حيد يومي الجيبتني على ضوي ليش تربط رحم الله والديك فارك الله اي الطم يا لي قوم ويا الباغ يا لي قوم ويا الباغ عنك كثير لا ايش تستعجل بعد روح اللطم عادي يعني ما جاي تخترع فر شيء جديد انت الاخوه اللي ما يعرفوني تابعوني الاخوه اللي يعرفوني ما به شيء وعلى ضوءي دعرض خدمتكم تستعجلون محشومة جاءت بزودة كل ما كون مثيلة يا الدرب ما فارقتي بعد اذقل لا تستعني بعد روح. صوري الدارب والناكيتي يا أخو يا تبري ويكسر علي بالوفي ظلك عنظر يا بلفار للشيم أخو يا برايتك شمعي أقري وحان حالي ك ساعي اخو يا ونا عذيتني ليت الدارب يا اخو يا بوجودك بحسرة وحاضم ما لحظة حسيت لاشن يا أخويا الكربلة ساغت الطبت حسيت بهموم الدهر كلها لفتح لا تستعجل باركة ماشاء الله ما الله من وداع لولين نهر لمين قصة قلبي يا عباس القمر وياك خفت وحسيت مخيك من بعد ما رجع شفت لجي يا سجدامي عثر ريتك شفيتني لجي يا عثر ريتك شفيتني من ضوه من حيرني ودمي لي فجيه تصيح بدم عيتي لا حد ليلي فجيه جاوبني يا ابن اميش على مكحة يا من قال لي قفت على النهر صاحب النماس وراحي العظي للك الوقت في رفعة الراس نادي اتشاون او يا غباش من عوق بك سياط العيده علمتني من عوق بك سياط العيده لوحي علمتني كافي بعد عام يا زينب ما رجع عامل ضعيني نتنطر بجود الوفا يعود علينا نتنطر بجود الوفا يعود علينا ابو علي الناصر يا عمل وجمني العطش وتمرد حشاي وچنا طار النهر النهار مشبوحه طيناي قال ال وعد لا عمنا لا, لا ماي بل كات يرد بدل ورد سالم ولينه لما ان في صد للمشراقه قلت ويا يا غمي راح أبقى بأمل أطشانة وتناك جدتنا هاي بكربلة ولشدة ردناك لا تبطي يا عظا وتعلي تسمع بجينا لما انقي صدل المشرق قتل الله وياك يا غمي راحبك بأمل عطشانة وتناد شدة نهاي بكربلة وللشدة ردناك لا تبطي يا ظنوة علي تسمع بجينة لو ما رجع حامل ضاعا يشر ويشبدي شاهدني من راح الدمع يجري على الخدي وقال لي اردا بالورد كنوفي وعدي يا غم شفت منا خذ جودة بيميني ما أدري شنه العطر شنه السدع لي يا عم خوف من المهر بس لا قثر بي ما أظم يسمح شكويت عمي من نادي ما تقدر تنحر العيد لازم يجيني ما شوف يا عم العلم يمكنه ووطاه بس لا صديق يموي الخدر حامي الخدر طاه قدي اعتني صب اللهر وعلى المهور لا من طاح جودة وما اظن اقبر ويني ينطاق جهود ما اظن عقبر وين جاي تكردنا يا الولي وضماننا ننسى ذب ما يك اقصد لي الخيم ظاهر ذب ما يك اقصد لي الخيم ظاهر نار الخيم ما تنطفي ما يلنطرنا تنطفي بسبع القنطر من يغتنين يا عمي تدرم خيمك وصلة الأرجاس يا عمي قامت عمتي تلطم على الرأس مو وكتنا مغلى النهر انهض يا غباس وتنادي يا العلم وين الوقت آه الوقت الوقت ويني وتنادي ألتم رحمة ألتم رحمة إيه لك إيه انزل بالدقه واحده انزل بالدقه واحده بقى عيبا. الا كريم بحام الدين بمن يزهو بآفاقي الورى شمع من الأطهار نال الجاه والسمع ونال الذكر يوم الطف والرفع المرحوم أبو عمل الرباعي الله عليكم جميعا عن العباش مهما قيل لا يكفي فلم يدرك ظهير السيط بالوصف ده في التأريخ واسأل وقحة الطفي ففي التأريخ كم زيفين وكم بدعة ففي التأريخ كم زيفين وكم بدعة زكى العبا سغصنا من بني زكى العبا سغصنا من أبي طالب شجاع ما نجا منه سوى الهارب وفي الحملات كان الفارب الغالب وفي الحملة كان الفارس الغالب بها يسخل عدا كأسا ردا جرعة خالد خالد خالد خالد زكى العباس غصنا من ابي طالب شجاع ما نجى منه سوى الهارب وفي الحملات كان الفارس الغالب بها يسقل عداك انسان الرذى بارك الله بك بها يسقل عداك انسان الرذى جرعه له ذلج بيوم الطف في فرسانه وللايثار قن وعنوانه فلم يشرب فلم يشرب وقلب السيف طظم انو ولم ينقض لسبط المصطفى بيعه انا علم أل... خالد خالد خالد له ذلت بيوم الطف فرسان وللإيثار حقا فهو عنوان فلم يشرب وقلب السيط ضمآن ولم ينقض لسبط المصطفى بيعا أنا لم أنت إذ قالت له زينب وفي أحشائها ناره ضمات الهب اخي لم يبق لي خدر اذا تذهب اخي لم يبق لي خدر اذا تذهب وان غبتم فمعل العين تمر رجعه اضل عباس بين القوم ضم ولكن مضلل للاي ريح وانا ونبقى انت تساوي من روح حيانا وانا ونبع انت تساوي والجسم موضحق قطعا قطعا طفل عبا خادم خادم خادم طفل عبا وبين القام وضم انا ولك ظل للاذ عارف رانا ونبع تر توي من روحنا يا نا قبا من مه جتي فيا امه فما أقشى ثوي الأحقاد والغدري تآخوا ضد آل المنطفى القهري وأجروا من فؤاد المنطفى زمعاً وأجروا من فؤاد المنطفى La salim to sal ya judi la sahih E jo salim to sal ya لا سالم يا اللي كما لي وموصلك لك خوف يا علي طامت ترجع خالي طامت عود ترجع خالي وانا شكنا وعودي لا سالم تصاح <تصفيق> يهون السهم الفواب عيني شا في اسرايا وشا في ميني لأجلك بس تخليني لا ما يكلى ريد بيزن وديل وسلم يا ابو علي النظر يا الما بيك كان صاوي وماي اكيد طشط ووقفال الماي كتناطر بيكي توعدهم بتحيدا بيكي توعدهم بتحيدا لاجلك ادي في مجهودي لا سالم تافا يا جو يا الما يكسا على الغبى وانا اتحسر ويك القطره من مثلي تفداك بعمرك من مثلي تفداك بعمرك يا الما يا مقصودي يا سالم طه غير جاوبني مستهبل بعد جربك على حد اخر رسد وما هي الماء يك ساعه على الغبره وانا اتحسر وكل قطره من مثلك فداك بعمره يا الماء يك رايك لو سالم تاس والله تترجاك فليحسي نل شعب حن كل هات صيحي الواحد وين كل هات صيحي وزودي لا سلم تاس يا جودي يا جودي وزيان أبما الهوفة يرجع لي هالك جودي تشوفة تدريب راعيك ويشفوفة تدريب راعيك ويشفوفة لا ما تعلم قرة عور سهم الصابق حيلي تهدم وحارق ما يكجر من حجي علل المايت ما الدم لين حجي علل المايت ما الدم لو ماريودي يا جود قبل يا جوده قبل لا اتقطع بشيت ووال طفل يرضع من تو صار ينشف كم مدمع من تو صار ينشف كم مدمع وياهم واسيعه عودي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 بسم من الشيطان الرجيم